أسباؤ أصحاب أحد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم واسرك يا ذا النور المبين أنتم الدني ولوالدي ومشايخي والمحبين بإنداد سادات الشهداء الأهودين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين Fi kulli vaktin vahiy. Ya Seyyidana Hamza b. Abd al-Mutlil bil-Muhajiri, r.ı. Ya Seyyidana Hamza b. Abd al-Mutlil bil-Muhajiri, r.ı. an. Ya Seyyidana Hamza b. Abd al-Mutlil bil-Muhajiri, Harf Alif. Ya Seyyidana, Al Sabn Nahr El Hazrji, Rضي الله عنه. Ya Seyyidana, Al Isabn Al Qatada El الله عنه. Ya Seyyidana, Al Sabn El Arqmi El الله عنه. Ya Seyyidana, Al Sabn Tabitin. أوسابن ثابت الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا يا سبنا أوزب الأوسير رضي الله عنه يا سيدنا يا سبنا عدي الخزرجي رضي الله عنه حرف يا سيدنا ثابت ابن تحتاح الأوسير رضي الله عنه يا سيدنا ثابت ابن عمرو بن رضي الله عنه يا سيدنا تابع تبنا وقش الامسي رضي الله عنه يا سيدنا فعلت ابني ساد الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا تقببنا ثروه الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا فقد عمر المهاجر رضي الله عنه حرف الحا يا سيدنا حارف بن أنس الأوسي رضي الله عنه يا سيدنا حارف بن أس الأوسي رضي الله عنه يا سيدنا حارف بن ثابت بن سفيان الخزرجي رضي الله عنه ya Seyyidana Haritha bin Thabit bin Abdullah Hazragi Rضي الله عنه. Ya Seyyidana Haritha bin Adi Al-Awzi الله عنه. Ya Seyyidana Haritha bin Mukbata Al-Hajri Rضي الله عنه. Ya Seyyidana Haritha bin Amrin Al-Hazragi الله عنه. Ya Seyyidana Habib Amin Quirrin, Al-Awsi الله عنه, ya seydana Habib abne, Seydi al الله عنه, ya seydana Seyl abne, Jaqrin Al-Awsi الله عنه, ya seydana Anzal tabne, Abi الله عنه, ya sayyidana Harice Tabni Zeydin Al Khazraji radiyallahu an Ya sayyidana Khidashna Atad Talbi radiyallahu an Ya sayyidana Khallad ibn Amr Al Khazraji radiyallahu an Ya sayyidana Haytham Tabna Al Harith Al Absi radiyallahu an Harf d يا سيدنا زكوان ابن عبد قيس الخزرجي رضي الله عنه حرف الراء يا سيدنا رافع مولا غزية الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا رافع ابن مالك الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا رافع ابن يزيد الأوسي رضي الله عنه ya seyyidena rifaat ebni abdil munzir el Ya seyyidena rifaat ebni amrin el khazracihi Ya seyyidena rifaat ebni vakşin el evsihi Harfü zay Ya seyyidena ziyade benen seken el evsihi radıyallahu Ya seyyidena سيد بن وديعة الأوسي رضي الله عنه حرف السين يا سيدنا سبيع بن حاطب الأوسي رضي الله عنه يا سيدنا سعد مولى خاطم المهاجر رضي الله عنه يا سيدنا سعد بن الربيع الخزرجي رضي الله عنه ya Sıddına Sadıbni ve Beydin el Khizrji Rəsili Allahu an. Ya Sıddına Sadıbni ve Beydin el Khizrji Rəsili Allahu an. Ya Sıddına Selametabni Ateab fil Awsi Rəsili Allahu an. Ya Sıddına Süleymabni Nuhari fil Khizrji Rəsili Allahu an. Ya Sıddına today madna amr al khazraji radiyallahu an ya sayyidana sahl ibn rumayh al absi radiyallahu an ya sayyidana sahl ibn adin al absi radiyallahu يا سيدنا شمس بن عثمان الهاجري رضي الله عنه حرف السات. يا سيدنا صفيه بن قيضي العرسي رضي الله عنه حرف الطاء يا سيدنا عمرو بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه حرف العين ya Seyyid Ana, Amirabne Maimet al-Hazragi, Rabbil Ya Seyyid Ana, Amirabne Muhalled al-Hazragi, Rabbil Allahu Ya Seyyid Ana, Amirabne Yezid al-Awsi, Rabbil Allahu Ya Seyyid Abbad bin Sahin al ya siedana Abbas bin Badat al-Khazrajir, rızı Allahu ya siedana Abdullah bin Jubair al-Awsir, rızı Allahu ya siedana Abdullah bin Jashim al-Khazrajir, rızı Allahu ya Seyyid Ana Abdullah bin Rabi' al Ya Seyyid Ana Abdullah Salamet al Awti Ya Seyyid Ana Abdullah bin Amr ya Seyyid Ana Abdullah ibn Qais al-Khazrajir Ya Seyyid Ana Abdullah ibn Lubaybin al muhaciri Rضي Ya Seyyid Ana Abdullah al ibn al muhaciri Rضي الله Ya Seyyid Ana Abdurrahman ibn al-Hassas al يا سيدنا عبيد ابن التيهان الأوسي رضي الله عنه يا سيدنا عبيدة بن المعلى الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا �جبتة بن ربيع الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا أقربة بن أقربة المهاجري رضي الله عنه يا سيدنا عمارة زياد يا سيدنا عمارة ابنه رضي الله عنه يا سيدنا عمرو بن ثابت الخزبسي الأوسير رضي الله عنه يا سيدنا عمرو بن الجموح الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا عمرو بن قيس الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا عمرو بن مطروف الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا عمرو بن معاذ الهاسي رضي الله عنه يا سيدنا عمير بن عدي الاسي رضي الله عنه يا سيدنا أنترة مولى سليم الخزجي رضي الله عنه حرف نقال يا سيدنا قرة ابن وقبة الأوسي رضي الله عنه يا سيدنا قيس بن الحارث الأوسي رضي الله عنه يا سيدنا قيس بن عمر Al-Khazraci radiyallahu anhu Ya seyyidana Qaysa ibn-i Mughalladin Al-Khazraci radiyallahu anhu Harf-ül-Kahf Ya seyyidana Kaysani Mawla Beli mazinin Al-Khazraci radiyallahu anhu Ya seyyidana Kaysani Mawla Beli mazinin Al-Khazraci radiyallahu anhu يا سيدنا مالك ابن خلف الهاجري رضي الله عنه يا سيدنا مالك ابن اياس الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا مالك ابن سنان الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا مالك ابن نميله الابسي رضي الله عنه يا سيدنا مجد في زياد بن الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا زياد الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا مسعد الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا معبد بن محرمه الأبسي رضي الله عنه حرف النون ya seyyidena Numan abne khalfin el-muhaciri radiyallahu anh Ya seyyidena Numan abne abdi amrin el-khazraci radiyallahu anh Ya seyyidena Numan abne malik el-khazraci radiyallahu anh Ya seyyidena Nufala abne abdi allahi el-khazraci radiyallahu anh Harfü Vab يا سيدنا وحبنا وحبب. يا سيدنا وحبنا فابوس البهاجي رضي الله عنه حرف اليا يا سيدنا يزيد ابن حاطب الأوسي رضي الله عنه يا سيدنا يزيد ابن السكن الأوسي رضي الله عنه يا سيدنا يسار مولى بالحيتم الأوسـي رضي الله عنه ألكنية يا سيدنا أبا أيمن يا سيدنا أبا أيمن الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا أبا حبة الأوسـي رضي الله عنه يا سيدنا أبا حرم الأوسـي رضي الله عنه ya Seyyid Ana, Bay Seydi Al Ansari, Rabbı Allah'a. Ya Seyyid Ana, Bay Sufyan Al amsi Rabbı Allah'a. Ya Seyyid Ana, Bay Al Hazrji, Rabbı Allah'a. Rabbı Allah'e taala ejamii. Amin قت ما صعدوني بلمحه، وأعيوني بقوة مايد، وأغيثوني بنظرة تدفع عني كل بغى وكيد. فإن لم أكن أيها السادات أهل لذلك، فجنابكم للأضاحي والسماح أهل، وإن كانت أعمالي. وَعَرَةَ الْمَسَالِكِ فَعِمَاكُمْ لِلْقَاصِدِينَ رَهْمٌ وَسَحْمٌ أنتم الناطق بمزاياكم محكم التنزيل أنتم المحببون برقائق التكريم والتبجيل أنتم الوسائل للسبيل الأقوام أنتم السرات العداة أنتم البلاة الدعاة أنتم النجوم في الإهتداء أنتم الرجوم على العداء أنتم الترياق لكل والي والي أنتم السلم على كل عدو قالي أنتم صابيح لحوالك أنتم الناشلون لكل غريق حالك، أنتم الغيات عند كل خطب قاطع. أنتم الملاد عند كل كلب فاضح وأنا عبدكم الذليل الكثير حليف الجناية والتقصير أسير البطالة والتوسيف طريع داعي الأوزار المعزومين المخيف مليم مساحة نجدتكم إلمام من اكتن بكنفها ومعول على عادات نحلتكم التي لا تخلف ولا تتخلف ومشتمسكم بوفيق أرواكم التي ليس لها انفصام ومتصم بمتين عبلكم الذي هو السبب الموصل للمرامي. فانهغوا كشف غمتي وإنارة تجنتي فقد تفاقمت علي المتاعب وعزت دوني المطالب اللهم يا واهب العطيات ويا قاضي الحاجات لأحوالهم وأسرارهم ومقاماتهم العلية وانوارهم استجب للتعوات واكفني المهمات واستر مني العورات واقن المصائب والمهلكات وارفع لي في مرغاتك الدرجات وأجزل لي الأجور والمثوبات وأنزل عني الحجب الساترات وأللني شهود والعيان لعرايس الأسماء واختم بالصالحات واجعل خير أيامي يوم الوافات الممات وحقق لي في جلابك الطنون يا من أمره بين الكاف والنون اللهم وبعظيم صفاتك وأسمائك وبجميعي رسولك وأمبيائك، وبعبيبك الأعظم المختار، وعاليه سفن النجاة الأطهاري، مكافة أصحاب البرة الأخيار، وبرسته الكمل معاد الأسرار، هبني لديوان نوالهم، وظلني في ردي في فقد طالما وهبت المسيئين للمحسين يا أكمل المطولين وأكرم المتفاضلين اللهم وثبتني عند نزول غمرات هاتم اللذات وخفف عني شدة كربش السياقي وغصص سكراتي. عند غلا قباب التوبة المفتوح وانكشاف هياك الأعمال ومنازل الروح اللهم وآنس وحشتي في القبر الطيق الأطين ولقني جواب مسألة الملك الموكل في الفتن وارحمني عند مواجعة التراب والديداني ومفارقة الأحباب والإخوان وآمني عند ظهورها للمطلع الفضيع وبلوغ صوت المنادي إلى أذن كل سميع وتطايري الأقول إذا نصب الميزان وتقلب القلوب إذا متسرات على متن النيران وأنهلني من نميري مناهل حظ نبيك المختار ومتعني بالنظر إلى وجهك الكريم إذا آمدت حجاب الأنوار لي في قرة آيون أخفيتنا لصفة الأمليائك في موطن كراماتك ودار أحبائك حسب ما بعضه في كتابك الكريم مستطر مما لا عين نرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم وجعلني عند مباشرة كل فعل وقول متبرئا من القوة والحول خالصا من الرياء والإعجاب ناكصاً عن الإعتماد على الأسباب سالكاً مسالك رضاك مستدراً لسحاب جودك ورحماك اللهم ومد على جامع هذه النبذة كنت رادق والرطبان والرضوان سجفاً وأدنى لقارئها ومحصنها من فيما للعف والإحسان جناً وقطفا وصل اللهم على سيدنا محمد سادني خزائن الأسماء والمسميات وعلى آله ذوي المعارف الإلهية والآيات والمينات وعلى أصحابه الجامعين للكمالات القدسية وعلى أتباع ملته السمحة السهلة السنية صلاة مقرونة لأزكى سلام مطرزه بضراز القبول وحسن الخطام وسلم تسليما إلى يوم الدين Velhamdülillahi Rabbil Alem.